أربعة. سمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الشقة للإيجار السلام عليكم وعليكم السلام أريد أن أستأجر الشقة المقابلة لذلك أنا بحاجة إلى المفتاح هل من الممكن أن أرى الشقة الآن؟ طبعا تفضل، ها هو المفتاح شكراً، سأسلم المفتاح مباشرةً بعد رؤية الشقة حسناً